وَالدَّائِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَالدَّائِدُ فِي اللَّهِ جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ تأذيتم بالراهين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس هو سماكم المسلمين من قبل وفي آذار رسول شهيدا عليكم وتكونوا سهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله يَا مَنْ الْمَوْلَى وَيَا مَنْ نَصِيرُ يَا